إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتر فإن ترضوا عنهم فإن الله من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء الله سميع عليم Come on.